الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن مما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته تمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهجيين من بعده فقد وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بفقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده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 وتقوى الله سبحانه هي فعل أوامره وترك نواهيه ترك ما عنه فعل أوامره بالطاعات وترك ما نهى عنه من المعاصي والمحرمات سمي التقوى لأنها تقي مما يكره تقيه من عذاب الله وتقيه من غضب الله وتقيه من جميع ما يكره والتقوى هي وصية الله لجميع خلقه قال تعالى فلقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قدركم وإياكم أن يستقوا الله بل أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقي الله يا أيها النبي, يا أيها النبي استق الله ولا تطع الكابرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما التقوى يحتاجها كل كل عبد كل مخلوق من بني آدم ويحتاجها أهل الإيمان خصوصا ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاجأ فوزا عظيما والتقوى أمر الله بتقوى اتقوا الله اتقوني يا أولي الألباب وتقوى الله معناها اتقاء غضبه وما يسخطه وأمر باتقاء النار فقال فاستقوا النار يا أيها الذين آمنوا قوءا هسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والشجارة عليها ملائفة ظلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أمر باتقاء ما يوصل إلى النار أمر باتقاء وتوقي الأسباب التي توصل إلى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ووثقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت النساء عيد تقوى فتقوى الله تكون من جميع الأمور المحذورة والضارة لأن تجعل بينك وبينها وقاية من طاعة الله عز وجل فإنه لا يقي من هذه المكاره والمخاطر إلا طاعة إلا طاعة إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله قد علق الله على التقوى خيرات كثيرة من يتق الله يجعل له مخرجة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى إن المستقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونهر في نقعد صدق عند مليك مقتدر إنه من يستق ويصبر فإن الله لا يبيع أجر المحسنين علق سبحانه على السقوى حيات كثيرة عاجلة وآدلة وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عدد السمع والطاعة لولاة الأمور لولاة أمور المسلمين لما في ذلك من اجتماع الكلمة وتمام المصالح لما في ذلك من اجتماع الكلمة وتمام المصالح والخيرات فإنه إذا كان للمسلمين جماعة وإمام تم لهم الخير وهابهم العدو وساد العدل بينهم ويترسب على ذلك خيرات كثيرة للمجتمع أما إذا تفرقوا واختلفوا ولم يكن لهم إمام فإنهم يلاقون من المتاعب ومن المشاق الشيء الكثير ماذا كانت حالة المسلمين او ماذا كانت حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متشتتين لا تجمعهم كلمة ولا ينقادون لولي أمر فكانت الفوضى تسوده إلى أن من الله على المؤمنين ورحم العالمين فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا إلى الله وجاهد في سبيل الله حتى تكونت للمسلمين دولة عظيمة قادها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قادها من بعده خلفائه الراشدون رضي الله عنهم وساد الأمن بعد الخوف والاطمئنان بعد الفوضى وصار للمسلمين مكانة بين العالم بعد أن كانوا في الأول متبرقين متشتتين لقد منى الله على المؤمنين إذ بعد ذيهم غسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين ولذلك لما قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بهذه الوصية الجامعة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع لولي الأمر وهذا في القرآن في قوله تعالى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 وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, النصيحة ثلاثا فقلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والنصيحة معناها خلوص الشيء شيء ناصح هو الخالص وذلك بأن يكون الإنسان ناصحاً في عقيدته ناصحا في سريرته لا يكون عنده خيالة ولا يكون عنده نية سيئة لإخوانه المسلمين بل يحب لإخوانه ما يحب لنفسه فإن لم يكن كذلك لم يكن ناصحا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يكون ناصحا بل يكون غاشا فيكون المسلم ناصحا في جميع أحواله مع الله ومع كتاب الله ومع رسول الله فالله عليه وسلم ومع أئمة المسلمين وهم ولاة الأمر ومع عامة المسلمين وهم الرعية يكون ظاهره وباطنه سواء الخير والإيمان ومحبة الخير لإخوانه هذا هو الناصر وهذه هي النصيح التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة ولهذا يقول العلماء يقول العلماء لا قوة إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإيمانة ولا إيمانة إلا بسمع وطاعة فلا يتم للمسلمين أمر إلا بهذه الأمور ولا يقوم لهم مصلحة إلا بهذه الأمور والله جل وعلا يقول واعقصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقوا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 ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وذلك بطاعة الله وطاعة رسوله والاستقام على دين الله لهذا تجتمع الكلمة ويتم الأمر للمسلمين وما بدونه فإنها لا تجتمع لهم كلمة ولا ترتفع لهم راية ولا يهابهم عدو فهذا هو سر قصيته صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإن الاعتبار ليس بالنسب وليس الاعتبار بالشخصية إنما الاعتبار بالوظيفة الاعتبار بالعمل الذي يقوم به ولي الأمر وإن كان في شخصه وإن كان في شخصه ليس بالمنظر الذي ليس بالمنظر الذي يريده بعض الناس وإنما العبر بالمخبر لا بالملهر وإن كان نسبه ليس عربيا ولو كان عبدا ما دام أنه ولي أمر فإنه تجب طاعته ما دام أنه ولي أمر فإنه تجب طاعته لا لشخصه وإنما لمنصبه الذي وضعه الله فيه وإن تأمر عليكم عبد ففي رواية تأمر عليكم عبد حبشي وفي رواية كأن رأسه زبيبة وفي رواية مجدع الأطراف فلا ينظر إلى شخصه وإنما ينظر إلى دينه وينظر إلى منصده وولايته يطاع من أجل هذا ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا قال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أكبر أنه سيحصل اختلاف وليس اختلافا يسيرا وإنما هو كثير كما قال صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود سرقت اليهود على 71 فرقة سرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي لا ينجو من هذه الفرق المختلفة إلا من خبت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وهذا يوافق حوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين على من كان قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه على الكتاب والسنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي كتاب الله وسنتي وهذا كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن حبل الله هو القرآن من تمست به نجأ ومن أفلتت يده منه هلك ولهذا قال ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم من يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فهذا هو الاعتصام لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو القران ويدخل فيه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يريد النجات عند الفتن والفتن تكثر وتعظم كل ما تاخر الزمان وتشتد على صلى الله عليه وسلم قادر بالاعمال فتنا في قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ختم كقطع الليل المظلم قال حليفة ابن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله قال الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يجركني ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يكون من الفتن أخبره بما يكون من الفتن قال حليفة فما لا تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فإذا اختلف الناس فإنك تكون مع جماعة المسلمين الذين هم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه تكون معهم ومع إمامهم إمام المسلمين فهذا فيه العصمة من الفتن أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت يا رسول الله فإن لم, يكن فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك هذا هو المنقذ بإذن الله عند حدوث الفتن وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون المسلم مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسير اختلاغا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الخلفاء الراشدون هم خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم هؤلاء هم الخلفاء الراشدون وسنتهم التي يسيرون عليها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم بالاحتداء بهديهم والاقتداء بهم والسير على منهجهم لأنهم يسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فهم الذين يمثلون الطريق الصحيح والمنهج السليم دون غيرهم من الفرق المختلفة وهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه وقال الله تعالى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 بإحسان. تبعوهم بإحسان لا بمجرد الانتساب فقط ولا بالغلو والتشدد ولا بالتساهل هذا هو الإحسان أن يسير على طريقهم منضبطاً من غير غلو ومن غير فساهل من غير إفراط ولا تفريط أما الذي ينتسب إلى المهاجرين والأنصار لكنه يخالفهم لكنه يخالفهم في منهجهم إما بأن يتشدد ويزيد وإما بأن يتساهل ويضيع فهذا لم يتبعهم بإحسان وإن كان ينتسب إليهم فالمسألة ليست مسألة انتشاب المسألة مسألة لهذا الانتساب وإلا فالذين ينتسبون إلى السلف كثيرون ولكن المميز بينهم هو أن يتبعوا السلف بإحسان من غير إفراط وغلو وتشدد ومن غير تفريط وتساهل ثم قال صلى الله عليه وسلم لما أوصى اتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حذر مما يخالف ذلك فقال وإياكم ومحدثات الأمور محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في رواية وكل وكل ضلالة في النار إياكم ومحدثات هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم هذه كلمة تحذير ومحدثات الأمور التي ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين بل هي من الأمور المبتدعة المحدثة يعني المبتدعة سواء كانت هذه المحدثات في العقيدة أو المحدثات في العبادة أو المحدثات في سائر أمور الدين فالبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس هو من؟ هذه البدعة ما أحدث في مما ليس من الدين قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رج وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رج وقال صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فهذا تحذير من البدع أي كانت هذه البدع ويكثيره هناك بدع في العقائد هناك بدع في العبادات هناك بدع في السنن والمستحبات فكل عمل كل عمل ليس عليه دليل كل عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإنه محدث وهو بدعة وهو مردود على صاحبه وهو يخالف التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وإن كان نية صاحبه نية طيبة ويريد الأجر ويريد الخير ولكن إذا كان عمله غير موافق لكتاب الله أو سنة رسول الله فإنه مردود عليه ولو كانت نيته نية صالحة ما يريد الشر وإنما يريد الخير ويريد الأجر ويريد الثواف فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله ولا يثيبه عليه بل يعاطبه ويعذبه لأنه تدعى في الدين ما ليس منه الدين ولله الحمد كامل ما يحتاج إلى زيادة ما يحتاج إلى اقتراحات واستحتانات الدين كامل ما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين أنزل عليه قوله تعالى وهو واقف بعرفة في حجة الوداع أنزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هذا دليل على أن الدين تكامل عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجب يجب التمسك به من غير زيادة ومن غير نقصة يجب التمسك بالدين الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في عهده صلى الله عليه وسلم أما الإضافات وأما الاسفحسانات وأما المحدثات فكلها مردودة لا تقبل مهما اجتهد صاحبها وتعب فإنها مردودة في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه لا يتقبله الله سبحانه وتعالى ولا يثيبه عليه ولهذا يقول السلف الصالح اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة العمل اليسير الموافق للسنة خير من العمل الكثير المخالف للسنة المبتدع فإن, فإن العمل اليسير الموافق للسنة يضاعفه الله لصاحبه وإن كان قليلا فإن الله يضاعفه لصاحبه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أما العمل المبتدع وإن كان تهيرا وإن كان أمثال الجبال فإنه ليس بشيء عند الله سبحانه وتعالى ولا يزن شيئا ولا يعتبر لصاحبه عند الله عز وجل ولا يعتد به فعلى المسلم أن يجتهد في تحرّي السنة والتمسك بها والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات من صفاته صلى الله عليه وسلم هذه هي السنة ولم يعرف الإنسان السنة إلا إذا تعلمها واهتم بها واقبل عليها وليس المراد أنه يحفظ الأحاديث ويحفظ النصوف بل المراد أن يحفظها وأن يتفقها في معانيها ومدلولاتها على فهم السلف الصالح هذا هو المقصود فإن كان يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ولله الحمد مدونة ومضبوطة ومحروسة كما نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله, فإن الله سبحانه سخر لها من الحفاظ والعلماء المثقنين من اعتنوا بها سندا ومثلا حتى قدموها للناس نقية ظاهرة صحيحة فهي موجودة السنة ولله الحمد موجودة كما أن القرآن موجود القرآن موجود كما أنزله الله لم يغير ولم يبدل السنة أيضا موجودة السنة الصحيحة موجودة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مضبوطة وكتبها معلومة كتبها صحيحة معلومة فما على المسلم أن لا أن يقبل عليها حفظا وفهما وعملا حفظا وفهما وعملا فليس المراد أن تحفظ الكثير من الأحاديث وأنت لا تعرف معناها ولا تتفقه في مجلولها أو أنك تحاول فهمها بدون أن تستعين. بفهم السلف الصالح الذين شرحوها ووضحوها على بصيرة وعن علم ومعرفة فارجع في فهم الأحاديث تفسير الأحاديث إلى شروح أهل العلم المتقنين الذين بينوا فقهها وبينوا معانيها ولله الحمد هذا هو المقصود من اتباع السنة معرفتها ومعرفة معانيها ومعرفة هو بالعمل بها ما يقتطر الإنسان على الحفظ والفهم لكنه لا يعمل فإن هذا حجة عليه يوم القيامة فالذين أنعم الله عليهم هم الزين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وهذا هو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النادر ودين الحق هو العمل الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم معث بالعلم والعمل فمن أخذ بالعلم والعمل فإنه من المنعم عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما من أخذ العلم وعطل العمل فإنه يكون من المغضوب عليهم من أخذ العلم وعطل العمل فإنه يكون من المغضوب عليهم فالمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل كاليهود ومن سار على نهجهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفار بلس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل شخص اتبع هواه بدل أن يتبع العلم النافع والآيات اتبع هواه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب كمثل الكلب أخص الحيوانات شبههم بالحمير وشبههم بالكلاب تنفيرا من هذا الع... من هذه الطريقه وياخذ العلم وترك العمل على خطر عظيم والضلول هم الذين اخذوا العمل وتركوا العلم اخذوا العمل وتركوا العلم كالنصارى الذين اتخذوا الرهبانيه التي ما كتب الله عليهم ولكنهم اتخذوها بدون علم بدون علم من الله سبحانه وتعالى وبدون وحي وإنما استحفنوا هذه الرهبانية فعملوا بها على غير علم من كتاب الله أو هدي رسوله فصاروا ظالين الظال هو الظالع الذي يمشي على غير طريق وعلى غير جادة هو يمشي وتعبان لكنه على غير جادة ويريد الوصول إلى البلد لكنه لن يصل إليه لأنه يمشي على غير جادة فهذا هو الضال الذي ترك العلم وأخذ العمل هناك من العباد والمتصوفة من يحذر من تعلم العلم ويقول خذوا العمل العلم يشغلكم عن العمل تعلمون تاخذون سنين تعلمون هذا يشغلكم عن العمل اشتغلوا بالعمل والذكر واتركوا طلب العلم هذه طريقه النصارى سواء بسواء اخذوا العمل وتركوا العلم رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه فهذه هي فرق الناس حول العلم والعمل ثلاث فرق الفرقة الأولى التي أخذت العلم والعمل وهؤلاء هم المنعم عليه الفرقة الثانية التي أخذت العلم وتركت العمل وهؤلاء هم المغضوب عليهم والفرقة الثالثة التي أخذت العمل والعبادة وتركوا تعلم العلم فصاروا يعبدون الله على جهل وظلال وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان فإذا كنت تريد أن نجاة لنفسك فكن مع الفريق الأول الذي أنت تسأل الله في كل رفع من صلاتك أن يهديك له اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم اهل العلم النافع والعمل الصالح وتسأل الله أن يجنبك طريق الظالين وطريق أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الظالين هذا في كل ركعة من صلاة لماذا تكرر هذه السورة في كل ركعة تأمل بمعناها وعمل بمقتضاها ولهذا يقول بعض العلماء يقول بعض العلماء من ظل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ظل من عبادنا ففيه شبه من النصارى فالعباد الذين يجتهدون في العبادة على غير علم هؤلاء فيهم شبه من النصار والذين تعلموا العلم ولم يعملوا به هؤلاء فيهم شبه من اليهود فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الظالين وأن يهديك طريق المنعم عليهم في كل رفعة من صلاةه هذا مما يدل على وجوب التمسك بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لأطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين هذا هو التمسك بالسنة ولا سيما إذا اشتدت الفتن وكثرت الأهواء وكثر القيل والقال وكثر الكلام وكثرت تعالم ودعوة العلم فحينئذ تشد الحاجة إلى معرفة الكتاب والسنة والتمسك بهما لالا يضيع الإنسان مع هذه القطعان الضائعه التي كل كل منها لا كل فرقه منها سلكت سبيلا يؤدي بها الى الهلاك قال الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تستقون أن هذا الصراطي مستقيما والصراط هو الطريق مستقيم ليس فيه انشراف ولعوجاج معتدل بين الإفراط والتفريق بين الغلو والجفاء وأن هذا الصراطي مستقيماً فاتبعوه ولا فاتبعوا السبل تنظروا كيف وحدت سبيله جعله واحدا وجعله مستقيما وعدد السبل فقال ولا تتبع السبل لأنها كثيرة كل واحد يحط له طريقة كل واحد يحط له مذهب كل واحد يحط له مسلم إذا ثمثت أيديهم من صراط الله كل راح له طريقة كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فريحون ولا يجمعهم شيء ولا يجمعهم غابط ولا يرجع بعضهم إلى قول بعض إنما الصراط المستقيم هو الذي يجمع الناس هو الذي يجمع الناس وهو الذي يوحد الناس وهو الذي تتم به مصالح العباد الدنيا والآخرة ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم لكن الاعتصام بالله يحتاج إلى علم ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى دعاء وإقبال على الله سبحانه وتعالى ومن حرص على الشيء واهتم بالشيء فإنه يوفق إليه فإذا حرصت على معرفة الكتاب والسنة والعمل بهما فإن الله يوفقك لذلك ويعينك عليه ويثيبك عليه فالمسألة مسألة همة ومسألة نية صالحة ومسألة مقصد حسن فمن كان همه الكتاب والسنة وهمه الحق من كان همه الحق ومعرفة الحق فإنه نوفق إليه أما من كان همه من كان همه مذهب فلان وعلان وقال قول فلان وقول علان بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله فإنه يكون مع المتبرقين ولا تتبعوا الشبل فتبرق بكم عن سبيله ذلك ورصاكم به لعلكم تستقون فهذا هو التمسك بالسنة ولا سيما في آخر الزمان وعند غربة الدين على صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قال ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون اذا فسد الناس وفي روايه الذين يصلحون ما اسد الناس هؤلاء هم الغربة في آخر الزمان لأنهم قليلون ولأن الناس يزدرونهم ولأن الناس يؤذونهم ويضايقونهم ولكنهم يصبرون على أذى الناس وخجاء جاء في الحديث نسياتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر وعلى خضط الشوك لماذا؟ لأنه يلقى من الناس التعب ويلقى من الناس التنقص ويلقى من الناس الأذى يحتاج إلى صبر مثل ما يصبر الذي بيده جمرة وما أشد الجمرة وأذى الناس وشر الناس أشد من الجمرة حتى أن الإنسان يصبر عليه حتى يلقى ربه عز وجل حتى يلقى ربه عز وجل ومتمسك بكتاب الله عز وجل ولهذا وصى, وصى إبراهيم ويعقوب بنيه فقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى الله هذه الأمة بذلك فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتقموا بحبل الله جميعا ولا تغرقوا الفتن الآن كثيرة كما ترون فتن في الشهوات وفتن في الشبهات وتروج الآن في الفضائيات وفي الجرائد والصفف والمجلات ودعاة الظلال الذين انتشروا في الأرض يروجون الفتن والبدع والشرور ويزهدون في الدين دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعهم قذفوه فيها فالفتن شديدها الآن وإن لم ينجك الله منها ويعصمك منها هلك فاعتصم بحبل الله ولو غايقك الناس ولو آذاك الناس ولو قالوا فيك ما قالوا ما دمت أنك على الحق فاصبر حتى تلقى ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأستغفر الله وأتوب إليه وصل الله وسلم على نبينا محمد على